وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذب حفظهما وهو العليم العظيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغذلكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب الأليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغذلكم من بكم من ذاب آلن يا قومنا أديه داعي الله وآمنوا به يخلكم من ذنوبكم ويجركم من ذاب آلن فسيكفيكم الله وهو سميع لين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 ربنا لا تراخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تهمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا وخلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه بالحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله لا اله الا هو عليه وهو رب لا الله لا إله إلا هو وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو لي تأثكلت وهو رب الأرْشَنَ حسبي الله لا إله إلا هو لي وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقل اليك البصر خاسئا وهو حسير ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله قال موسى ما جئتم بي السهر ان الله سيبصله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصنع يتعامل المسدين وقل جاء الحق وزهق الغاطل إن الباطل كان زهوقا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يظهر الساحر حيهواتا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمر فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمر فجعلناه هباء وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأرصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه هنا مجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لَكَ نشرح لك ووضعنا لك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصر الى ربك فاراب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كهوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أَعُوذُ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غَاسِقٍ إِذَا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إلى حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وساوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالها يومئذ تحدث أخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشفاسا يروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقيل يا اظل اعماءك ماء وقنعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجندي وقيل بعدا للقوم الظالمين وإذا الأرض مدت وعلقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما هو الصدور صدور قوم مؤمنين وإذا مرد فهو يشفين بسم الله أرقيك من كل داء أذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفين بسم الله ارقيك اذهب الباس رب الناس واشفا الشافي لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يراد سقما اذهب الباس رب الناس واشفا الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر الباس الناس الشافي لا شفاء شفاء لا يراد سقما بسم الله بسم الله بسم الله اعيدك بعزه الله وقدرته من شر ما سجد وتحاب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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ليشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ليشفيك أسل الله العظيم رب العرش العظيم فيشفيك يشفيك الله العظيم رب العرش العظيم الله العظيم رب العرش العظيم الله العظيم رب العرش العظيم الله العظيم رب العرش العظيم اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصدها اللهم اذهب عنه حرها وبردها ووسطها اللهم اذهب عنه حرها وبردها ووسطها أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان ومن كل عين اللامة. وعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامه بكلمات الله من كل شيطان ومن كل عين وصل الله وسلم على نبينا محمد